والذين يصنون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا منهم ما رزقناهم سرّوا وعلى نيت ويدرّون ويدرّون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة عدن يد يدخل جنة ونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب بدأ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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقضي وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتَصْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أُوحِيَنَا لِتَتَصْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ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 117. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 118. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأهليت للذين كفروا ثم أخذتهم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 وما لهم من الله من واق مثال الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكنها دائم وظلها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 قل إنما أُمِدُّ أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه ما أب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنَّ التَّبَعَتَ أَهْوَاءَهُمْ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 أو لم يروا أن نقتل الأرض نقصها من أضع Rafها والله يحكم لا معقبا لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا